أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ر ج ي م س م ا ل الرحمن الرحيم ه يا و ا للعلوم ق ر آ ن ا ح ك ي م إنك ا ل ع ي ا س ل ا م ن ر ي ا شركه م فهم غ ا ف ل و ن ل ق د حق القول ل ع ى أ ك ث ر ه م ف ه م يؤمنون لا إنا ج ع ل ن ا ف ي أ ع ن ا ق ه م أ غ ل ا ل ا ف ه ي إلى ا ل أ ذ ق ا ن فهم م ق م ح و ن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 وتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم, وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل أ ن ت م قوم مسرفون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 إ ن يردني الرحمن ببر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون <تصفيق> إ ن ي إ ذ ا لفي ضلال مبين <تصفيق> إ ن ي آ م ن ت بربكم فاسمعون قيل ادخل ا ل ج ن ة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 وان كل لما جميع لدينا محضرون و آ ي ه لهم الارض الميته أحييناها, احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل و أ ع ن ا م و س و ي ه النابلسي للعلوم ا ن ثمره م و الاسلاميه ع م ت ه أيديهم أ ف ل يشكرون ب ح ا ا ن ذ ي خلق ل كلها أ ز و ا ج م ا الأرض تنبت ومن ن أ ف م ومن أ ن ف س ه م ومما لا يعلمون و آ ي ة لهم الليل نسلق منه النهار ف إ ذ ا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر ا ل ل ه ذلك تقدير العزيز العليم و ا ل ق م ر ق د ر ن ا ه م ن ا ز ل حتى عاد ع ا ك ل ر ج و ن ا ل ق د ي م ل ل ش م س ي ن ي ل ه ا ا أن تدرك ل ق م ر و م ا ل ا س ل ن ه ا وكل ف ي فلك يسبحون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 واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آ ي ه من آ ي ا ت ربهم إ ل ا كانوا عنها معرضين واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آ م ن و ا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 اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انهاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكون واتخذوا م ن د و ن الله آلهة ل ع ل ه م ي ن ص ر و ن ل ا ي س ت ط ي ع و وهم ن نصرهم ل ه م محضرون جند ف ل ا يحزنك ق و ل ه م إ ن ا ن ع ل م م ا ي س ر و وما ن ي ع ل ن ن و و أ ل م ي الإنسان ل ه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 الذي ج ع ل لكم من ا ل ش ج ر الأخضر ن ا ر نارا ا فإذا أنتم منه توقدون و ل ي س ا ل ذ ي خ للعلوم ق ا س م ا ا والأرض بقادر و ت ى أن يخلق ا ل خ ل ا ق ا ل ا م ي ه م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د ش ي ب ل س ي ق و ل ل ه كن ف ي ك و ن ف س ب ح ا ن ا ل ذ ي بيده م ل و ت كل ش ي ء و إ ل ي ه ترجعون